الحجاج معظمهم يكونون على سفر، فكيف تكون صلاتهم؟ هل يقصرون طول فترة الحج طالت أم قصرت أم يتمون الصلاة؟ الحجاج ما داموا مسافرين متحركين ولم يمكثوا في مكان أكثر من أربعة أيام فلهم القصر ولهم الجمع بين الصلاتين عند الجمهور وعند أبي حنيفة لهم القصر. لمدة خمسة عشر يوما وليس لهم جمع إلا في عرفه والمزدرفة والله أعلم